قال المؤلف وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشكره قوله وكره احرام قبل ميقات هنا قوله ميقات هذا الاصل فيه أنه في انه يشنو الميقات المكاني والميقات الزماني لكن المؤلف هنا اراد الميقات المكاني لماذا لانه قال بعد ذلك وبحج قبل اذكره والا لو قال وكره احرام قبل ميقاته لكفى لو اصطدر على هذا لكفى لان المواقيت عندنا في اثمان مواقيكم مكانيه مواقيت زمانيه فيكون كراهيه الاحرام قبل الميقات يعني كراههه الاحرام قبل الميقات المكاني وقبل الميقات الزماني اما الميقات المكاني كان يحرم قبل ميقاته المحدد له فمثلا يحرم أهل المدينة من وسط المدينة لا يحرمون من أبيار علي. فعلى قول المؤلف هنا أنه أنه يكره ألقوا المؤلف أنه يكره قبل ميقات وقال آخرون إنه لا يكره وقال جماعة إنه محرم لكن أوسط الاقوال هنا أنه خلاف السنة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا, إلا من الميقات وما وضعت المواقيت الا للاحرام منها فالاولى والسنه الاحرام الاحرام من الميقات وأما قول بالتحريم فهذا لا اعلم له دليلا يجب الرجوع اليه واما الاحرام بالحج قبل اشكره فهذه ايضا مساله خلافيه منع منها بعض اهل العلم وقالوا انه محرم ولا ينعقد فمن احرم في يوم الثلاثين من رمضان بالحد فانه لا ينعقد فيكون احرامه بالحد حرام ولا ينعقد واما على قول المؤلف هنا فان احرامه يكون... يكون صحيح يكون صحيح يكون صحيحا صحيح منعقدا لكنه يقرا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 ورغم اشار اليه <تصفيق> امام احمد رحمه الله تعالى واستنكر ذلك منه بعض المحققين وقالوا <تصفيق> الايه لا تدل على ذلك وانما تدل على ان اهل مواقيت الحج ذبت بعضها البعض وإلا والا فاسقط حجيا معروفه شوال قاعده تؤدي الحج تؤدي نقول القول الصحيح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 كانت ليله عيد هنا العبره العبره هنا بالاداء وليس وليس بالاشعار بالاداء وليس تحديد الوقت هذا له له له اثره له أدوه.